Fadح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحظ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 İnkom raziyün bil qurd evvel mert, fagödüm al qalifid, fala tussalli ala ahdin minhum, at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 دنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين